بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اصطفاه من خلقه وخليله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما الكثيرا إلى يوم الجمع والدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار هذا مجلس جديد بستكمل من خلال إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب التفسير من المهذب المنير لزادي المسير في علم التفسير وقفنا عند الآية التاسعة بعد الثلاثين من سورة آل عمران نسمع إلى المقرر اليوم إن شاء الله تعالى تقدم أخونا الشيخ أبو عبيدة جزاء الله خيرا وبارك فيه الله وَنَادَىٰ زَكَرِيَّا رَبِّ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ أن الله يبشرك بيحيى مطبقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيد من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني أتبع وأن عاقل.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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاتِ وَطَهَّرَتِ مُطَفَاتِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَوْكَعِي مَعَ الْوَاجِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ قال يجيء نوخي اليك وما كانت لديه من ايون وهنا اقول طيب يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك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 إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عتبة بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المطربين. نعم. حسنا جزاك الله خيرا. بارك فيك ونفع الله بك. من أجمعين وإياكم شيء من الفاضل. قول الله تبارك وتعالى هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربها اخذنا في المجلس السابق قال المصنف قال المفسرون لما عاين زكريا هذه الآية المعجبة من رزق الله تعالى مريم الفاكهة في غير حينها طمع في الولد على الكبر يعني تكون هنا معنى هنالك أي شار إلى الزمان الذي سأل فيه زكريا عليه السلام الولد على كبر الزمان سببه لما رأى, ما رأى من آيات الله تبارك وتعالى لمريم قال دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك قال المصنف ومن لدنك بمعنى عندك قال ذرية طيبة. قال والمراد بالطيبة النقيّة الصالحة. النقية الصالحة إنك سميع الدعاء. واضح. سميع بمعنى سامع. واضح. سميع بمعنى سامع. وهو المراد بيسمع بي الأصوات ويجيب دعاء من سأله سبحانه وتعالى. لذلك جاءه الجواب مباشرة. قال قال الله عز وجل فنادته الملائكة وذفاء التعقيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قال المصنف وفي الملائكة قولا فنادته الملائكة وفي الملائكة قولا أحدهما جبريل, أحدهم جبريل وحده قاله الصد يعني نداه جبريل عليه السلام فقط نفائض بعض قرأ فناداه الملائكة وبعض قرأ فنادته الملائكة وضح فنادته بالتاء التأنيث اللفظي هنا وفناداه الملائكة والملائكة ذكور فلذلك قرأت قرأ فناداه على تعين انهم ذكور قال حدوم جبريل وحده قال السبدي ومقاتل قال والثاني أنهم جماعة من الملائكة أنهم جماعة من الملائك هم الذين نادوه. قال وفي المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قال وفي المحراب قولان أحدهما أنه المسجد والثاني قبلة المسجد نعم ولا تنفي لأن قبلة المسجد في المسجد قالوا في تسمية محراب الصلاة محرابا ثلاثة أقوال أحدها لانفراد الإمام فيه وبعد وبعده من الناس ومنه قولهم فلان حرب لفلان إذا كان بينهما مباغض وتباعد ذكر ابن عن ذكر ابن الأنباري عن أبيه أن أحمد بن عبيد وهذا ابن عبيد المعروف بأبي عصيدة وهو من أئمة العربية من نحوي الكوفة تلميذ للأصمعي قال سمي المحراب محرابا لأن الإمام ينفرد عن الناس مثلما يقول فلان حرب علي يعني منفرد علي. والثاني أن المحراب في اللغة أشرف الأماكن، فأشرف المسجد مقام الإمام. والثالث أنه مأخوذ من الحرب، فالمصلي محارب للشيطان. قُولوا تعالى إن الله يبشرك، فنادته الملائكة إن الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن قراءة أكثر أكثرين الأكثرين أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين طيب قال وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان في البشرة يقول وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تنبسط عند السرور ومن قولهم تلقاني ببشر أي بوجه منطلق منبسط وفي معنى تسميته بيحيا خمسة أقوال إن, ان الله يبشرك بيحيا قال حدوى لأن الله تعالى احيا به عقر أمه أن أمه كانت عاقرا وعقيما فأحيا الله تعالى به عقمها وعقرها قال ابن عباس والثاني لأن الله تعالى احيا قلبه بالإيمان قاله قتاده والثالث لأنه لانه أحياه بعد ش... نعم لأنه أحياه بين شيخ وعجوز قاله مقاتل والرابع لأنه حي حي من الحياة لأنه حي بالعلم والحكمة التي أجيها والخامس لأن الله أحياه بالطاعة فلم يعصي ولم يهم قاله الحسين بن الفضل الحسين بن الفضل هذا أيضا أحد شيوخ العربية وهو كوفي نعم أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله مصدقا هذا حال حال كوني مصدقا بكلمة من الله قال وفي الكلمة قولا أحدهما أنه أنها عيسى والمراد لما نقول الكلمة عيسى أنه كان بها واضح أنه كان بها فسمي عيسى كلمة الله عز وجل لأنه كان بالكلمة كما نبع هذا الإمام أحمد في كتاب الرد على جميع الزنادق والدارمي في النقد وغيرهما من شيوخ السنة أممتها لأن الجميع تستدل بأن عيسى هو الكلمة يستدلهم على خلق الكلام قلوا عيسى سمي كلمة وعيسى مخلوق وبالتالي الكلام مخلوق بالله. وهذا ليس صحيح، هذا كفر وإنما الكلمة كان بها أما الكلمة من الله فإي كلامه وصفته غير المخلوق أما أثرها مكون بها فهذا مخلوق ولذا قال الله عز وجل إنما أمره إذا اراد شيئا أي يقول له كن فكن هذه كلمة الله عز وجل غير مخلوق بها خلق الخلق لذا قال البويطي رحمه الله والهاشمي وغيرهما قالوا إذا كان كن مخلوقا فمن خلق الكون لانه سيكون هناك ماذا كن مخلوق تحتاج إلى كن مخلوق وتكون مخلوقا وهكذا إلى ماذا ينتهي من كن كن كن كن مخلوق إذن ما لابد أن هذا الـ الـ الـ القول يؤدي إلى تعطيل الخالق سبحانه بل إعدامه جل وعلا سبحانه لذلك السلف قالوا كان بالكلمة نعم إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن هذا كلامه سبحانه غير مخلوق فيكون هذا المكون مباين ومنفصل عنه وهو عيسى أو السماوات أو الأرض أو ما شاء الله من خلق سبحانه وتعالى قال حدوم أنها عيسى وسمي كلمة لأنه بالكلمة كان وهي كن سمي عيسى الكلمة لأنه بالكلمة كان وهي كن وهذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسبي ومقاتل وقيل إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهر وقتل يحيى قبل رفع عيسى عليهم جميعا صلى والسلام عليه في عصر واحد والثاني أن الكلمة كتاب الله وآياته كتاب الله وآياته لأن عيسى عليه السلام تي الإنجيل صدق به يحيى وكان معه عليهم جميع صلاة والسلام وهو قول أبي عبيد في آخرين <تصفيق> قال وفي معنى السيد ثمانية أقوى صدقا بكلمة من الله وسيدا معنى السيد هنا ثمانية أقوى أحدهما أنه الكريم على ربه السيد هو الكريم على ربه يعني الذي له قدر عند الله عز وجل من السيادة والسقدد بمعنى المنزل والرفع واضح عند الله سبحانه وقال ابن عباس ومجاهد والثاني أنه الحليم وهذه كلها أوصاف جزئية أو ضمنية في السيادة أنه الحليم التقي روى على ابن عباس ايضا وقال الضحك والثالث أنه الحليم قاله الحسن وسعيد بن جبير عكرم وابو الشعثاء والرابع مقاتل والرابع أنه الفقيه العالم قاله سعيد بن المسيب والخامس أنه التقي رواه سالم عن ابن جبير والسادس أنه الحسن الخلق رواه أبو روق عن الضحاك والسابع أنه الشريف قاله ابن زيد والثامن أنه الذي يفوق قومه في الخير قال ابن الأنباري رحمه الله الحمد السيد ها هنا الرئيس والإمام في الخير طبعا هذه المعاني كله لا في بينها لأن إما تفسر أصل السيادة والسقد بمعنى رفع المنزلة وارتفاع الشار وما يتضمن ذلك من مجبات السيادة من العلم والفقه والتقوى والحلم ونحو ذلك فلا في بين الأقوى طيب قال وسيدا وحصورا قال فأما الحصور هو الذي لا يأتي النساء فأما الحصور هو الذي لا يأتي النساء وهو فعول بمعنى مفعول حصور بمعنى محصور قال هنا وهو فعول بمعنى مفعول كأنه محصور عنهن أي محبوس عنهن وأصل الحصر الحبس قال واختلف المفسرون لماذا كان لا يأتي النساء عيسى يحيى عليه السلام لماذا كان لا يأتي النساء على أربعة أقوال حدها أنه لم يكن له ما يأتي به النساء فروى عمر بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا عليهما السلام قال ثم دل, ثم دل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الأرض فأخذ عودا صغيرا ثم قال وذلك أنه لم يكن له مال الرجال إلا مثل هذا العود ولذلك سماه الله سيدا وحصورة وهذا الحديث قد خرجه الطبري في تفسير ابن بحاجم في تفسيره لكنه مختلف في رفعه ووقفه ولكن الصواب أنه موقوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا الوجه الذي خرجه به ابن ابي شيبه في المصنف نعم ان عبد الله بن عمرو بن العاص اسناد لا باس به الى في انه انه موقوف موقوف في الصيغه لكن من جهه المعنى او الدلاله لو حكم الرفع في الاحتجاج لان هذا من أخبري من قبلنا وقال سعيد بن مصيب كان له كالنوات كان له كالنوات وهذا رواه ابن جرير الطبري باستناد عن سعيد بن مصيب أن يحيى بن زكريا كان لياتي المثال لان الآلة عنده كان صغيرا او كان عودا كالعود الصغير او كان كله كالنوات يخلق الله ما يشاء ويختار سبحانه والثاني طبعا ممكن واحد يسمع هذا الكلام يقول كذا باطل لا أقبله عن أهل إحنا عندنا الاعتزاليات ذ ذر قرنها ممكن واحد من حدش مت شاهد ليكون مرة يخرج أصل اعتزالي ممكن يقول لك طيب هوش الاعتراض يقول لك يا رجل الأنبياء هذه نافية كمال النبوة في في الجسم لأن الأنبياء كونوا على صورة حسناءه خلق حسن وهذا كيف يكون هذا النقص؟ قل قواعد المعتزلة في العصمة لا زالت تسرى والشعرية أيضا. أن بابهم واحد في الباب هذا أن بابهم في العصمة أنهم وضعوا قواعد بنوها على الشاهد في النبوة هذا موضوع طويل إن شاء الله لعلنا نفصل فيه في حينه لما يكون نسعقلاء يفهمون مراتب الكلام. إن شاء الله باب النبوة باب مختلف تماما عند الحديث عن هؤلاء بل بمقتضى كلام هؤلاء الأشعرية والمعتزلة حينما يتكلموا في دالة النبوة أن أهل الحديث كفار يكفر عن الحديث يعني مقتضى ما يثبت آل الحديث يعني في مسائل القرآن في النبوات يكفرهم به هذا القول مكفر عند معجزين الأشعرياء يعني حد علمي ليس لي في ذلك علم مباشر لكن حد علمي أنه لا يكفرون علم يعذرون بالتشويه وهذا كلام لا أتحقق منه لا على ما حد كفر صرح بالتكفير لكن في مدارسهم طبعا كثر لكن ممكن يراجع لا عندهم نص تكثير هذا طعن في النبوة عنده وفسرت الحصور بمعنى أنه كان لو كالعود الصغير كالهودبة الصغيرة أو كالعود الصغير كل هذا طعن في نبي هذا كفر أنت طعن في نبي ربنا قالوا حصورا وفي السر عبد الله بن بن المسيب بما ذكرنا وهذه سنيد في الكتب وما أحد كفر بها حتى لو ضعفتها ما تكون كفر لأن هذه ماذا ببريه على أثر أثر محتج به في الباب واضح يعني قضية أني أصطنع لك مناط مكفر هذه تكون عند من؟, عند من لا يدري من الاغبياء فهمت يعني يقول لك أنت تطعم في نبي أو غدا ممكن بكرة شيروها ويقول لك أبو زيد يطعم في يحيى من زكريا يقول أنا أبو زيد كل واحد عادي يختلف مع زوجته يروح يخرج بلاه في يبي زيد يقول لك أبو زيد يطعم في يحيى من زكريا وين تقول كاني أنا أنحجم من نفسي الأثار هذه حقي أنا على قولة خوانا الخليج يعني في جيمي يعني خرج أنا وأتكلم عنه. هي في الكتب لكنه ما يقرأه. لذلك قلت لكم حدث الناس بما يعرفون. إحنا كثير مسائل نظهرها أمام العامة وأمام المجنيين. ولكن نظهرها مسألة المسألة حتى نستربع الأثر لعلمي وعلم من يبحث في الدعوة أننا في زمن فترة. زيدون سكواي يقول فترة ها كورونزور بزيد يقول فترة. فترة معنا غربة يعني. فترة. فتره معنا غربة قلت الاثار وعيد ما الحديث فالناس ما عندها ذلك الادراك فلذلك لما تكون في واقع مثل هذا باب الدعوه وسياسه الشرعيه في الدعوه المسائل تاتي شيئا بشيء الاظهر فالاظهر اليوم جبنا أصحاب الفتره بكرة نجيب لكم مسائل في النبوة وهكذا تتربى الناس وتنحل الدمات الاعتزاليه والكلاميه وما ربي عليه كثير من الناس والحمد لله كل شيء بالاثر لن ناتي بشيء جديد لا وجود في الجديد واللي يبحث معنا في المسائل سيف المد الأمور جيده فمن كيف فنحن في زمان غربه يا اخواني لابد نترفق بالناس في الدعوة لابد نترفق حتى في طرح المسائل وانا لما اقول قد يقول ابو زيد عنده شدة انا ما تقتدي بي في شده اذا تراني مخطئ ما تقتدي اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق في خلق وفي لينه وفي رحمته وان كان الرحمة والليلة لا تستلزم نتكلم في العموم لا تستلزم جميع القضايا لكن إذا أنت ترى في أسلوبنا شدًا أنت تنتهي الرفق اقتدي بالرفق ما في مشكلة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة لكن مقدمات الاعتزالية في أبواب العلم كثيرة ونقول لكم المعتزلة طائفة لما قيل وهذه حيلة أشعالية بالمناسبة دخلت على بعض الناس وهو أن المعتزلة أكل عليهم الظهر وشرب العبارة هذه في إشكال طبعاً هذه تقال لغة ويتوسع فيها بعض الناس لأن حدنا في إشكال في نسبة الحوادث الضار لكن العبارة التي يقولها كذا يقولك أكر عليه الضار هو شيء يعني ما بعد موجودة لا معتزلة ولا شيء إنها معتزلة في الكتب وهذه نقطة لك الفضل يرجع للشاعر قضوا عليه وهذا بطل إنما على طوروا بعض وكثير من تلك الفروع لكن بعض الناس مقدماته رعيزالية في المسائل موجودة حتى في النبوات اليوم انت هذا الاثر لو قلته امام الناس لقالوا هذا طعم في نبي لا يحيى ويكفرك المعتزر يكفرك كيف تقول نبي ليس له والانبياء يعني هو الان وضع اصلا الاصر هذا لما بناه لم يفهموا ولذلك ربنا اخبر قال سيدا وحصورا جمع له بين السيادة انه حصور يعني لا يأتي النساء قال لك طيب لماذا لا يأتي النساء جاءت الاثر طيب الثاني قالوا في الثاني هذا الأول الثاني قال أنه كان لا ينزل الماء قال ابن عباس والضحاك شوف هذه كل أقوال السلف هذه ما الكلام نحن لذلك أنا أقول لك أربطك بالسلف ما أربطك بمقدمات قد يعني شوف واحد كتب كتاب من الأشعرية الاندلسيين سماه تنزيه الأغبياء آه عفوا تنزيه الأنبياء عن مقالة الأغبياء كتاب كان ينشره جماعة من السلفين من تسبيل السلفية المعاصرة يحتفون بي جدا لماذا؟ لأن هذا الكتاب بنا على تعظيم الأنبياء والدفاع عنهم ورد كل الآثار التي هو يسميها طعن يعني مثلا هم يوسف كل كذا طعن في يوسف إذا قلت بالهم على ظاهري كما ورد في الآثار تمام؟ كل كذا طعن في يوسف إذا قلت أيوب أنه أصابه الجرب وكذا كما جاء في الآثر والخبر كل كذا طعن في نبي لأن الأنبياء لا تصيبهم أمراض المنفرة قول الأشاعراء قال الأنبياء ما تصيبون أمراض منفرة طيب إذا النبي لم يسحر وهذا المستمسك المعتزله وجماعة من الأشعرية في إنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغراني ترى مستمسكهم رجع للنبوة لماذا؟ هي الأمر متسلسلي بعض الناس ما عنده دراسة العقائد دراسة تسلسلي المعتزله ردوا على الملاحده والبراهين في إثبات أصل النبوة والدفاع فردوا عليهم بقضايا فلسفية والتزموها جاء الاشاعره فشاركوهم وردوا عليهم كيف فعل الباقى اللذين؟ فخرجوا بلوازم هم يرونها إذا سقطت سقطت النبوة من تلك اللوازم والمحددات التي قالوا هي كثيرة جدا هذه الذي نقول أنت لما تذهب قشور الأشعرا وسمعت أنا يشام هذا هذارج المعروف من مداخلة مصر صلاحه الله يقول هكذا لما في بعض نقاشاتي مع رسله يقول الأنبياء أن اتفق أهل السنة على أنهم لا تصيبهم أمراض منفّرة فوالله لما سمعتها قف شعر سبحان الله ذا قول موجود في سرح جوهر للبيجوري وغيره والله موجود هذا الكلام سبحان الله انظر كيف تدخل مع أن هذا رجل وغيره ويزعون السلفية واتباع الآثار وتعظيم السلف لماذا؟ لأنهم هم يعني فتحين الباب لا تأصلوا الطرفة الحديث التزاما صحيحا ولم يبرعوا وينتبهوا لأدخالات لأن الشيطان كما يدخلك في أبواب العبادة والشهوات يدخلك أيضا في أبواب الشبوات فممكن يدخلك مقال اعتزالية مقدمة اعتزالية لك باب التعظيم والآن هذا الذي يأتي ويكفرك بالطعن في يحيشة قل لك عليه السلام يقول لك انت تطعن في نبي والأنبياء قال الله عز وجل ويأتيك بما قال الله في الأنبياء وأنت يصورك أنك أنت تنحت هذا الكلام من نفسك بينما السلف كانوا يتلقون بصدر مرحب وهم اغير الناس على عرض انبياء الله ورسله ولا يرون هذا الطعن الطعن والقدح ليس هذا هو. لأن الوصف الواقعي لا يعني منقطع طعن وهذه مغالطه لما انا اقول النبي سحر هذا واقع ما انه طعن في وجه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اقول يوسف هم هذا واقع مو طعن من يحكي الواقع ليس بطاعن الطاعن هو الذي يفتر عليه ما لم يفعله او يحمله ما لم يقله او يعيره بما تاب منه هذا الطعن اما واحد مثلا لما يقول الواقع بين بالحدود التي وردت في الاثر دون زياده او شطط فهذا ليس بطالب بالعكس هذا متجمع لأنك كيف تفسر حصوره تحتاج الى تفسير جديد ولا سبي المهم هذه قضيه جميله في قضايا العلميه طيب قال والثالث انه كان لا يشتهي النساء نعم قال والحسن وقتلته السدي اذن هذه ثلاثه أقوال هي الموجودة عند السلف السلف لم كم قول لهم ثلاث أقوال واضح في قول عند بعض المتأخرين يستحسنوا جماعة من جماعة الخواطر كالشعراء وغيرهم يقول حصورا يعني كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا يعني زالت وهذا القول مع أنه قد يظهر لبعض الناس أن راجع الأقوال الأولى كان لا يشتهي النساء لكن الظاهر في كلام السلف أنه ما يشتهي النساء لسبب وهو الذي ذكره عبد الله بن عمر العاص صعيد المصير محما في أو قال ابن عباس لا ينزل الماء فهذا المعنى هو الراجع رجع إلى أمر هكذا يعني بهذا المعنى لكن هؤلاء لما قالوا يمنع نفسه بشهوة الدنيا ذكر ما ورد في النكة والعيون وذكره غير واحد من ما ورد معتزلي انما قالوها طعنا في رد لكلام السلف حتى ما يقولوا انهم يرون لو قلت له مثل العود صايره والهود هذا في يحيى فقل لا كان زاهدا اذا هو ترك هذا الباب اختيارا ها على جيت إيش؟ على جيت الزهد كي؟ قصة كيف يعني تقول قضيه هكذا وليس كما ذكر عبد العمر، عمر بن عاص و بن عباس وغيرهم من السلف شفت التلاعب لذلك هؤلاء ممكن بعض الناس يستحسن هذا التفسير والله تفسير جميل هل يمشوا هذا الآخر في طعن في الرسل اذا الآن يلزمك تقول هذا طعنوا في, في, في الأنبياء إذن بالله لذلك هذه إدخال المقالات المحدثة في التفسير خطر كبير المهم قال الله عز وجل وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ابن الأنباري الحمبل معناه من الصالحين الحال عند الله قال ربي أن يكون لي غلام أي كيف يكون أن هنا سؤال عن الكيف أن يكون لي وقد بلغني الكبر أي وقد بلغت الكبر قال وفي سنه يومئذ أقوال أحدها أنه كان له مئة وعشرين سنة وامرأته بنت ثمان وتسعين سنة الله أكبر قاله ابن عباس والثاني أنه كان ابن بضع وسبعين سنة قاله قتادا والثالث أنه ابن خمسة وسبعين سنة، قاله مقاتل والرابع أنه ابن سبعين حكاه فضيل بن غزوان. والسادس ابن خمسة وستين، والسادس ابن ستين حكاهما الزجاج. قال وقد بلغ بلغني الكبر وامرأة عاقر. قال اللغويون والعاقر من النساء والرجال الذي لا يأتيه الولد. قوله تعالى قال رب اجعل لي آية أي علامة على وجود الحمل قال وفي عله سؤاله آية قولا أحدهما لماذا سأل الآية أحدهما أن الشيطان جاءه فقال هذا الذي سمعت من صوت الشيطان ولو كان من وحي الله لأحاو إليك ما يوحي إليك غيره فسأل الآية ذكره السد عن أشياخه والثاني أنه إنما سأل الآية على وجود الحمل ليبادر بالشكر وليتعجل بالسرور لأن شأن الحمل لا يتحقق بأوله فجعل الله تعالى آية وجود الحمل حبسا لسانه ثلاثة أيام قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال ابن عباس جعل يكلم الناس بيده هذا الرمز يعني الإشارة جعل يكلم الناس بيده وإنما منع من خاطبة الناس ولم يحبس عن الذكر لله تعالى يعني هبس لسانه أن يكلم الناس إلا بالإشارة إلا الذكر وهذا في فضل الذكر سبحان الله وقال ابن زيد كان يذكر الله ويشير إلى الناس وقال عطاء ابن السائب اعتقل لسانه من غير مرد وقال قتادة والربيع ابن أنس كان ذلك عقوبة له إذ سأل الآية بعد مشافات الملائكة بالبشارة قول تعالى وسبح بالعشي والإبكار قال مقاتل صلي واضح قال صلي قوله بالعشي قال العشي من حين تزول الشمس إلى آخر النهار هذا العشي والإبكار ما بين طلوع الفجر إلى وقت الضحى قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي وطهرك واصطفاكي على نساء العالمين يا مريم اقلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك قال جماعة من المفسرين المراد بالملائكة جبريل وحده وقد سبق معنى الاصطفاء وجبريل هو الذي أتاها لما خلت في القصة كما في سورة مريم أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت منها للمكان شرقيا كان فوقت الطهر قالوا في المراد بالتطهير ها هنا أربعة أقوال أحدوا أنه التطهير من الحين قاله ابن عباس وقال السدي كانت مريم لا تحيط وقال قوم من الحيض والنفس والثاني من مس الرجال روي عن ابن عباس ايضا والثالث من الكفر قاله الحسن ومجاهد والربيع والرابع من الفاحشة والإثم قاله مقاتل وهذا من وجوه كفر اليهود لم نرموها بالفرية نعم قولهم على مريم ابو تانا عظيم هذا كفر كفر من جهتهم من تكذيب الله تعالى أن طاهرة أمجد أن أم نبي وطاعن فيها طعنوا في النبي عليه صل الله وسلم قالوا في هذا الاصطفاء الثاني أربعة أقوى اصطفاء الثاني أن ذكر استطفاء استطفاءين أن الله استطفاك وطهرك واصطفاك أن أحدها أنه تأكيد للأول أو تأكيد الأول والثاني أن الأول العبادة للعباد والثاني, والثاني لولادة عيسى والثالث أن الاصطفاء الأول اختيار منهم وعموم يدخل فيه صوالح النساء فأعاد الاصطفاء لتفضيلها على نساء العالمين والرابع أن لما أطلق الاصطفاء الأول أبان بالثاني أنها مصطفاة على النساء دون الرجال قال ابن عباس والحسن وابن جريج اصطفاها على عالمي زمانها على أهل زمانها من النساء قال ابن الأنباري وهذا قول الأكثرين قولوا تعالى يا مريم قونتي لربكي قال قد سبق شرح القنوت في البقرة وفي المراد بها هنا أربعة أقوى أحد أنه الإبادة، قال الحسن والثاني طول القيام في الصلاة قاله مجاد والثالث الطاعة قاله قتادة والسدي وابن زيد والرابع أنه الإخلاص قاله سعيد بن جبير قال سعيد ابن جبير قوله تعالى يا مريم اقعدي لربك واسجدي مع الراكعين قال مقاتل ومعناه اركعي مع المصلين قراء بيت المقدس قال الله تعالى ذلك من انباء الغيب أو قال قبل ذلك قال مقاتل نعم ومعناه اركعي مع المصلين قراء بيت المقدس قال مجاهد سجدت حتى قرحت أصاب تقره يعني من كثرة سبحان الله قال الله تعالى ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآيات. قوله تعالى ذلك من انباء الغيب قال ذلك إشارة إلى ما تقدم من قصة زكريا ويحيى وعيسى ومريم عليهم السلام والانباء الأخبار والغيب ما غاب عنك والوحي كل شيء دليل به من كلام أو كتاب أو إشارة أو رسالة طيب قالوا في الأقلام ثلاثة أقوال أحدها أنها التي يكتب بها قاله ابن عباس وابن جبير والسدي والثاني أنها العصي قالوا الربيع ابن أنس والثالث أنها القداح قالوا معنى أيهم يكفر مريم لينظر أيهم تجب له كثالة مريم وهو الضمان للقيام بأمرها ومعنى لديهم عندهم، وقد سبق شرح, شرح كفالتهم آنفا، وفي المراد بالكلمة هنا ثلاثة أقوال، أحدها أنه قول أنه قوله له كل فيكون، فكان قال ابن عباس نعم. قال في المراد بالكلمة أنه قوله له كن فيكون فكان قاله ابن قد تقدم معنا قالوا في تسميته بالمسيح ستة أقوال أحدهما أنه لم يكن لقدمه أخمص والأخمص ما يتجافى عن الأرض من باطن القدم رواه عطان بن عباس يعني ممسوح والثاني أنه كان لا يمسح بيده ذعاهة إلا براء رواه الضحاك بن عباس والثالث أنه مسح بالبركة فكان مباركا قالوا الحسن وسعيد عليه السلام والرابع أن معنى المسيح الصديق قالوا مجيد وابراهيم النخعي والخامس أنه كان يمسح الأرض أي يقطعها ذكره ثعلب وبيانه أنه كان كثير السياحة ولعم لذلك كان رحمه الله صلى الله وسلم عليه رحمه الله هو عند الله الآن ويدزيل إن شاء الله في آخر الزمان حيث إن شاء الله فرحمه الله هيا نميدا فكان عليه الصلاة والسلام يسيح في الأرض مع الحواريين فرهما بدينه من الرومان نحوه من الوثنيين نعم هل الأقوال المذكورة في معنى المسيح هي خمس الأقوال وقال أبو عبيد المسيح في كلام العرب على معنيين أبو عبيد القاسم سلام رحمه الله في الكتاب الغريب قال المسيح في كلام العرب على معنيين المسيح الدجال والأصل فيه الممسوح لأنه ممسوح إحدى عينيه والمسيح عيسى عليه السلام وأصله بالعبراني بالعبرانية مشيحة بالشين فلما عربته العرب أبدلته عن شينه سينا كما قال موسى وأصله بالعبرانية موسى وأما قول عيسى بن مريم فإنما نسبه إلى أمه لينفي ما قالوا عنه الملحدون من النصارى إذ أضافوه إلى الله عز وجل عيسى بن مريم وجيها قوله وجيها قال ابن زيد الوجيه في كلام العرب المحب المقبول أو المحب المقبول يعني يحبه الناس ويقبلونه. نام نعم أو ذلجاه الوجيه ذلجاه قال الوجيه ذلجاه يعني صح بالمنزلاء قوله ومن المقربين قال قتاد عند الله يوم القيامة عند الله يوم القيامة هذا ما تعلق بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سائلنا الله جل وعلا باسم الحسن صفة العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرها.